وَحَمَلَ صَلَاتَنِ الَّذِينَ خُلِفُوا فَإِذَا ضَاقَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا قَدَّمُوا وَظَنُّوا أَن لَّن يَحِيقَ بِهِمْ رَبُّهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَّأْتَمَنُوا أَمْوَالَهُمْ وَأَنَّهُمْ مَّعْصُومُونَ عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مردأ من الله إلا إليه ثم ثابتا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُرُوا اللَّهَ وَكُرُوا ما كان لأهل المدينة ومن أولهم من الأراب أن يتقلفوا عن رسول الله وَمَا أَنَا أُغَضُّ بِأَنْفُسِي عَن نَفْسِي ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ